نحن لازلنا في المؤتلف والمختلف وقد مر في الدروس الماضية ذكر امثله عديدة من من قبيل المؤتلف والمختلف الذي تتفق فيه الالفاظ من حيث الصوره والصيغه وتختلف بالنسبه للعباره والنطف فيتفق الرسم والخط ويختلف النطق هذا هو المؤتلف والمختلف وفي هذه الأبيات التي سمعناها أمثلة عديدة لما هو من قبيل المؤتلف والمختلف فأول هذه الأبيات تتعلق بلفظ عماره وعماره بلفظ عماره وعمارة ففي والدي ابي ابن عمارة يكسر الكسر وفي غيره يكون بالضم عمارة ولف عمارة وعمارة متفقان في الرسم ويختلفان في الشكل بكسر العين وبضمها هذا هو الفرق بينهما وما عدا ذلك فالحروف واحدة والشكل واحد والفرق بينهما إنما هو بكسر الحرف الأول أو ضمه فهذا هو الفرق بينهما فهو من قبيل المؤتلف والمختلف فأبي بن عمارة والده مكسور العين وهي الكلمة الأولى أو الحرف الأول من حروفه فهو مكشور عينه مكشورة التي هي الحرف الأول ومن عدا هذا الرجل فهو بضم العين عمارة وكذلك عسل وعسل فإن عسل بفتح العين وفتح السين يطلق على شخص معين انفرد بهذه التفنية وهو ابن ذكوان عسل ابن ذكوان فإنه بفتح العين والسين وهذا هو القليل مما جاء بهذا الرسم والكثير عسل بكسر العين وسكون السين بكسر العين وسكون السين هذا هو الكثير والذي انفرد باللفظ وليس له مشارك فيه عسل عسل بن ذكوان مفتوح العين والسين وهم منفرد بهذه التسمية أما عسل بكسر العين وسكون السين فهذا فيه جماعة وعلى هذا فإن عسل وعسل من قبيل المؤتلف والمختلف وما ورد بلفظ عسل شخص واحد وما ورد بلفظ عسل أشخاص ثم بعد ذلك في البشرة العيشي والعنسي ثم ذكر ثلاثة نسب العيشي والعنسي والعبسي وكلها متقاربة في الرسم إلا أن الفرق بينها بالنقط الفرق بينها بالنقط وإلا فإن رسمها واحد ونطق بها واحد من حيث الشكل ولكن من حيث النقط يكون الاختلاف بينها فالعيش بالياء والشين بالياء المثنات والشين عيشي وفيه عنسي بالنون والسين، وفيه عبسي بالباء والسين، فالذين هم من أهل الكوفة عيشيون ومن أهل الشام عنسيون، ومن أهل البصرة عبسيون، وهذا هو الغالب. في المنسوبين إلى هذه البلدان أو ما كان من أهل هذه البلدان من العلماء فإن من كان بالكوفه فغالب نسبته أنه عيشي وما كان بالشام فغالب نسبته أنه عنسي بالنون وما كان بالبصرة فغالب نسبته أنه عبسي بالباء هذه نسب ثلاث متشابهة مؤتلفة مختلفة الفرق بينها إنما هو بالنقط ولكن انتسب إلى هذه النسب جماعات الغالب على المنسوبين إلى نسبة عيش يعني قال عيشي أنهم كوفيون وإلى عنس أنهم شاميون وإلى عبس أنهم بصريون البصرة نعم ع... عبسي نعم الب... نعم الكوفة هي الأولى؟ نعم في البصرة صح في البصرة يعني العكس بين الكوفة والبصرة العكس بين الكوفة والبصرة بالبصرة عيشي وبالكوفة عبسي للنون والإعجام كل غنام إلا أبا علي بن عثمان بعد أن عرفنا النسب الثلاث التي هي عيشي منسوب البصرة و وعنسي منسوب يعني من كان بهذه النسبة هو من البصرة وعنسي من كان من هذه النسبة هو من الشام وعبسي ومن كان من هذه النسبة هو من الكوفة وهذا هو الغالب بعد ذلك غنام وعثام غنام وعثام كلمتان متقاربتان من حيث الرسم والفرق بينها النقط الفرق بينها إنما هو في النقط وأما الشكل فهي متفقة غنام بالغين وبالنون وعثام بالعين وبالثائي المثلثة وبالثائي المثلثة فكل من هو موجود بهذا الرسم فهو غنام بالغين والنون الا شخص واحد وهو والد علي الذي هو عسام علي بن عسام فانه بالعين والثاء المثلثه فاذا التسميه بعسام قليله ويوجد شخص واحد بهذه الصيغه ومن كان وما ومن سواه فهو غنام بالغين والنون فالرسم مؤتلف والنطق مختلف بين غنام وعثام عثام قليل يطلق على شخص واحد وغنام كثير يطلق على أشخاص متعددين قل بنت عمر لا تصغري وفي خزاعة كريز كبري ثم ذكر قمير وقمير قمير وقمير قمير بالتكبير فيهم امراه فيهم امراه قمير بنت عامر قمير بنت عامر وهي زوجة مسروقة بن الاجدع بالتكبير ومن عداها فهو قمير بالتصغير ومن عدا هذه عدا هذه المرأة الواحدة بهذه الصيغة المكبرة فهو مصغر قمير فكل ما جاء من هذا الرسم فما فهذه المرأة اسمها بالتكبير قمير ومن عداها فهو بالتصغير قمير ثم كريز وكريز فما كان من خزاعة فهو كريز كريز بالتكبير بفتح الكافي وكسر الراء وفي غيرهم كريز وفي غيرهم كريز بالتصغير بضم الكافي وفتح الراء وسكون الياء وآخره زاي فالفرق بالتكبير والتصغير فالتكبير في خزاعة والتكبير والتصغير إنما هو في غير في غيرهم ونجل مرزوق رأوا مسور وابن يزيد وسوى لا مسور ثم أتى باللفظين المتشابهين بالرسم ومختلفين في النطق وهما مسور ومسور مسور ومسور مسور بظن الميم والسين والواو المشددة ومسور يلمين من والسين الساكنة هو الواو المفتوحة ففيه اثنان على صيغة مسور اثنان على هذه الصيغة التي هي مسور ومن عداهم إنما هو مسور ومن عداهم من عدا هذين الاثنين فهو مسور ونجد مرزوق رأوا مسوروا هذان شفاني هما مصور للمرجوق ومصور بن يزيد هذان بهذه الصيغه ال الميم والسين مفتوحه والواو مشدده والواو مشددة ومن عدا هذين فهو مسور بالميم المسوره والسين الساكنه والواو المفتوحه ومنهم المصور بمخرنا الصحابي مشهور هو صحابي ابن صحابي رسمه او غبطه انه بفتح بكسر الميم واسكان السين وفتح الواو فذناني مشور ومن عداه أو من عداهما فهو مثور والفرق بين هذين اللفظين انما هو الشكل اما الحروف فانها واحده والنقط ليس منقوط يعني خالي من النقط ولكن رسمه واحد والفرق إنما هو بالشكل الحروف واحدة والشكل مختلف كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فالوجهين حوى ثم ذكر مسيب ومسيب مسيب ومسيب وهما لفظان مؤتلفان من حيث الخط ولكنهما مختلفان من حيث النطق والحروف واحده الا ان الفرق بالشكل الحروف والنقط واحده الا ان الفرق انما هو بالشكل مسيب ومسيب فكل من جاء على هذه الصيغه فهو مسيب ب بالياء المشدده المفتوحه مسيب الا والد سعيد بن مسيب المسيب او سعيد المسيب فانه بالوجهين جاء, جاء والده الذي هو المسيب ابن حزن يقال فيه المسيب ويقال فيه المسيب مسيب مسيب المسيب ابن حازم صحابي ابن صحابي شهد شهد بيعه الروان ولفظه قيل فيه مسيب وقيل فيه مسيب والمشهور هو الفتح لكن جاء عن ابنه سعيد انه كان يكره ذلك وقيل انه دعا على من اتابه مفتوحا بان قال سيب الله من سيب ابي ف جاء بالوجهين بالياء المفتوحة المشددة المشدد المفتوحة والياء المشددة المكسوره وأما من عدا والد سعيد المسيب فإنه المسيب بالياء المشددة المفتوحة وسعيد المسيب هذا مشهور في التابعين فقيه المحدث وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين أبو عبيدة بضم أجمع زيد بن أخزم سواه يمنع ثم ذكر أبو عبيدة يعني ما كان بهذه الصيغة مكنة فهو فهو بهذه الصيغة يعني لا يأتي عبيدة لا يأتي أبو عبيدة بل كل ما جاء من هذه الصيغة فهو أبو عبيدة وليس هناك أحد آخر يعني يكنى بأبي عبيدة بل كل ما جاء من هذه الصيغة فهو أبو عبيدة لكن بالنسبة للأسماء عبيدة يأتي عبيدة وعبيدة بالنسبة للأسماء يأتي عبيدة وعبيدة وموجود في التقريب جملة ممن يسمون عبيدة وجملة من يسمون عبيدة ومنهم عبيدة بن عمرو السلماني الذي يروي عن علي من التابعين المشهورين بفتح العين وكسر الباء فأبو عبيدة كله بالضم وليس فيه شيء وليس فيه شيء بالفتح يعني ما كان في الكنة أما ما كان بالأسماء بيأتي عبيده عبيدة يأتي فيه عبيده ويأتي فيه عبيدة ولهذا قال أبو عبيدة بضم أجمعه يعني أن كل ما جاء في هذه الصيغة فهو, فهو مضموم العين وليس, في وليس هناك شيء مفتوح العين مما جاء في الكنى ليس هناك مفتوح العين مما جاء في الكنى أما بالنسبة للأسماء ففيها ما هو مفتوح العين وفيها ما هو مضموم العين أبو عبيدة بضم أجمع و زيد بن اخزم وزيد بن اخزم فواه وزيد بن اخزم اخزم الذي هو للزيد بالهمزه والخاء والخاء والزاي والميم ليس هناك الا والد بهذا الاسم الذي هو اخزم لكن فيه اخرم وفيه احرم وفيه احزم بالصياغه الاخرى لكن بهذه الصيغة التي هي خاء وزاي خاء وزاي وميم ففيها شخص واحد هو زيد من أخزم وهو من شيوخ البخاري فإن والده بهذه الصيغة والرسم واحد كما هو واضح ولكن الفرق إنما هو بالنقط والإهمال أحرم أخزم أخرم أحزم يعني يأتي هنا أخزم وما سواه ففيه أحرم وفيه أخرم وفيه أحزم ثلاثة لكن هذه الصيغة التي أخزم لا يعرف ممن هو بهذه الصيغة التي أخزم إلا والد زيد بن أخزم شيخ البخاري وليس في الرواة من حميني إلا أبو ساسان عن يقينه وليس في الرواة من حضيني يعني من هو حاء وضاد وياء ونون، إلا, إلا شخص واحد هو حضين بن المنذر الملقب بأبي ساسان وكنيته أبو محمد فإنه بالضاد ومن عداه فهو حسين ومن عداه فهو حصين بالصاد وكثير فحوظين وحصين كلمتان متفقتان في الرسم والفرق بينهما النقط بين الصاد والضاد فحوظين بالضاد شخص واحد هو حوظين بن المنذر وحصين كثير وحصين كثير كل ما جاء في الرواة بهذا الرسم فهو حصين فهو حصين وليس فيهم حصين إلا شخص واحد وفيه أيضا حصين لكنها في الكونه أبو حصين أبو حصين يعني أحد الرواة الذين يعني يأتي ذكرهم في النساء وفي غيره أبو حصين يعني بفتح الحاء تسري الصاد لكن فعيل فهو بين الضاد والصاد حوضين شخص واحد وحوضين أشخاص كثيرون وللقبير نسبة الهمدان وبلد أعجم بلا إسكان ثم ذكر همدان وهمدان همدان وهمدان فهمدان اسم قبيلة كبيرة من قبائل اليمن ينسب إليها فيقال الهمداني وكثيرا ما يأتي في الرواد هذه النسبة الهمداني الواضعي الهمداني ومنهم أبو إسحاق السبيعي الذي يأتي ذكره كثيرا في الأثنين أبو إسحاق الهمداني الهمداني نسبة عامة والسبيع نسبة خاصة لأن سبيعي بطن من همدان فما كان ل... ل... نسبة إلى قبيلة فهو بالميم والدال الميم الساكنة والدال همدان أما ما كان نسبة إلى بلدة فهي همدان مدينة من المدن اسمها همدان بالميم المفتوحة والدال المعجمة الرسم م... مؤتلف والنطق مختلف فالفرق هو بالنقط والشكل الفرق بالنطق والشكل لأن همدان فيها اسكان وإهمال يعني للدال وأما همدان ففيه فتح للميم واعجام للزال الزال المعجمة همدان ثم قال إن النسبة في المتقدمين إنما هي إلى همدان هذا هو الغالب فيها أنه إلى القبيلة واما في المتأخرين فهو إلى همدان المدينة فالحاصل أن همدان وهمدان لفظان متقاربان مؤتلفان في الرسم مختلفان في النطق وغالب النسبة إلى القبيلة في المتقدمين وغالب النسبة إلى المدينة في المتأخرين